وأرجو المغادرة وأيضاً أشتغل يعني فرصة وجود أخينا الشيخ أبي العباس وأطلب منه بسمكم جميعاً ولا أظنه يستطيع أن يرفض أن يأتي ويعني يفيدنا. بشيء نسمعه منه جزاه الله خيرا بمناسبة يعني وجوده بيننا وأنا عدلون شوي تعبان أبو العباس أبو العباس تفضل يا شيخ تسمع صوتي ولا ما تسمع تفضل يا شيخ وأنا قلت لك هذا طلب الجميع أرجو تفضل تفضل مارك الله رحمه وهو من إخواننا والمشايق وطلاب العلم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه وأن ينفعنا بما نسمع منه فضل لا لا لا تفضل هنا لا لا لا أبدا أحلف الله يبارك الله السلام عليكم يا اخواني الله يحفظك الله يحفظك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شكر الله شيخنا أستاذنا الشيخ ولا حفظه الله ونفعنا بعلمه ورزقنا شكر حقه وإحسانه علينا بهذه الدروس والإفادات وحسن الشرح والإيضاح و يعني أمره ولا يقول طلبه حفظة الله واتعنا به ونفعنا بعلمه أن أقوم بين يدي إخواني معيدا عليهم بعض فوائد كلماته التي نثرها علينا كالدرر فأسأل الله أن يكون قد نثر دررا على أهل يستحقونه والحقيقة أن الموقف لا أظن أحدا منكم يحشدني عليه والله المستعان. لكن تنفيذا لأمر شيخنا حفظه الله وهو يذكر هذه الإفادات وذكرنا بهذه الحملة الشرسة من أهل الأهواء على الإمام ابن خزيمة. الإمام ابن خزيمة له مصنفات فقهية وحديثية، لكن حربهم عليه لم يكن لتصنيفه كتاب صحيح ابن خزيمة وثبيباته وفقهه، ولم يكن لمقولته المشهورة المعروفة من زعم. أن لديه حديثين صحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم متعارضين فليأتني بهما لأؤلف له بينهما كتاب الفقه صحيح بن خزي ما يغترفون منه من رواياته إنما حربهم عليه وذمهم له ونيلهم من عرضه متجنبين كل أدب يدعونه ومتجنبين حق المسلم على المسلم الذي دائما يرفعونه ستارا ودرعا أمام سهام أهل السنة التي بحق تنطلق في نحور أهل الباطل شنعوا عليه لكتاب التوحيد لما ذكر شيخنا حفظه الله لأنه كشف باطلهم فند شبهاتهم وضع العلامات الفارقة والمميزة بين أهل الحق وأهل الباطل لأنه غار على طلابه وتلاميذه أن تتخطفهم شبهات أهل الأهواء مع حداثة سنهم وقلة علمهم وإدراكهم بالنسبة لعلمه وإدراكه أخذته الغير على هؤلاء الطلاب والحرص عليهم فصنف هذا الكتاب ليكون نورا يهتدي به تلاميذته ومن جاء بعده لما كان هذا الكتاب ردا على أهل الأهواء وكشفا لباطلهم شنوا عليه هذه الحرب الشرسة التي لحق فيها متأخرهم متقدمهم ولا كامل فاعجب لإنسان سني لا ولاء له لابن خزيمة ولا غيره ولا غضب ولا تألم مع أن أهل الأهواء يلي بعضهم بعضا إذا نظرت إلى الخوارج قاتل علي جاء بعده من يمدح ضربته ويصفه بالتقى الخارج على عثمان جاء في عصرنا من المفكرين الإسلاميين من يقول إن قتلته أقرب إلى روح الإسلام منه من طعن في ابن خزيمة من الفخر الرازي الذي صنف كتبا في عبادة النجوم والكواكب وهذا الشرك بإجماع المسلمين كما يقول شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وأهل الأهوى أخذوا بموقف الراز المتصلب الأول ضد التوحيد وأهله توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات وشغل نفسه بما شغل أصحاب الإعجاز العلمي المعاصر أنفسهم بإثبات توحيد الربوبية لكنهم لا يأخذون برجوعه المنقول عنه ولو كان إجمالا وجدت أقرب الطريقة طريقة القرآن فأقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية ويتوارثون هذه الطعونات إلى الكوثري وإلى تلاميذته أبو غدة ومحمد عوامة أبو غدة الذي كثير واجهنا كثيرين في بعض البلاد التي عاش فيها مدرسا ما يقرب من عشرين عاما يعقدون له ولاء يعقدون لكتبه ولكتب أشياخه من الديوبندية الحنفية الهندية مثل أنور شاه كشميري أشبير وغيرهم من هؤلاء الذين دنسوا كتب الحديث بالعقائد الزائغة حتى أن الكشميري في فيض الباري قرر هو وحوى ومن حشى معه أنه لا إنكار في القول بوهجة الوجود ونال من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأن ابن عبد الوهاب كان رجلاً بليداً قليلاً فهم بليداً طبع متسارع في التكثير فأين الولاء لهذه العقيدة وحملتها؟ يعني شيخنا يتكلم وأنا أقول لما لا يشنون الغارة على صاحب خزيمة مع أن المؤلف هو هو لما ما خص الجانب العلمين كما يقال الآن خذ منه العلم تحضر عند الشيخ فلاح لا بأس استفد من علمه لكن إذا دخل في الغيبة والرجال والجماعات لا تأخذ من هذه المسائل لماذا لأن أسلافهم نالوا من ابن خزيمة في التوحيد وكتاب التوحيد ولم ينال منه بما يتعلق بكتاب الفقه مسيرة أهل الأهواء واحدة فكيف يا أيها السني يقطع ولاؤك ويجعل أعداء أئمتك هم أولياؤك اليوم أين الولاء الصادق كيف يكون هؤلاء الأعداء أصدق منك ولاءا وأصدق منك ارتباطا بأئمتهم في الضلالة لماذا يقطع الولاء لماذا الجدر وما يسمى عند بعض المعاصرين بالحاجز النفسي من أهل الأهواء كسر اخترق وصنع حاجز نفسي لأهل الولاء الناس الذين يجب أن تواليهم وأن تناصرهم وأن تقف معهم يوضع بينك وبينهم حاجزا إذا رأيت في المسجد إنك مشت إذا سمعت له درسا نفرت إذا قرأت له إذا سمعت بكتاب الله أو مذكرة أو محاضرة في الجامعة نفرت هل الآن أبناء ما يسمى بالصحوة الإسلامية نفرتهم من تلاميذ أهل البدع وأصحاب البدع أشد أو نفرتهم من أشياء السنة وتلاميذهم حاجز نفسي شديد أن يحضر لمشايخ السنة وأن يسمع لأعلامها وبعض من يظهر الاعتدال لا مانع عنده أن يجمع بين الكوثيري والمعلم وبين الألباني وبغدة بالربيع المدخلي وسيط قطب وبين الشيخ فلاح عبد الرحمن الخالق الكل سواء هذا المنصف المعتدل أما من يتسنى أو يتستر بغير ذلك فإنه إذا قابل الشيخ فلاح أو قابل مشايخ السنة في الكويت أو في غير الكويت بينه وبينه محاجز النفسي لماذا ما سأل نفسه من صنع هذا الحاجز بيني وبين إخوتي من صنع هذا الحاجز بيني وبين أحبتي على السنة من يحملون ما أحمل ويشرحون ما أشرح ولماذا هذا الحاجز لا يوجد إذا قابلت فردا أو قياديا أشعريا إخوانيا تبليغيا لماذا الإحساس جهة الجماعات حريري والإحساس تجاه أعلام السنة ومشائخها حديدي الواحد منا المريد نجاة يسأل نفسه المسألة مسألة الدين وقبر وحشر وميزان ووقوف بين يدي الله والمرء مع من أحد أنا تذر بشيخنا عن هذه الإطالة ولكم لكن هذا الذي يعني خطر على بالي حقيقة وأسفت له وكيف أن أهل الأهواء ما حذروا ولا شنوا الغارة على ابن خزيمة إلا يوم رفع لواء النصرة هذا اليوم هو الذي كان ورقة ابن نوفل ينتظر موعده مع النبي صلى الله عليه وسلم لينصره ليس بخاف عليكم إن شاء الله تعالى حديث البدء بدء الوحي يوم جاء إلى ورقة ابن نوفل قال يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نوا وعزم وأراد النصرة متى إذ بعثك ربك ولا إذ يخرجك قومك إذ يخرجك هذا موطن النصرة الذي فمنى صادقا من قلبه ورقة ابن نوفل أن يشهده لينصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موطن يحتاج فيه إلى النصرة في موطن يؤذي قومه ويخرجونه وعبر بقوله إذ يخرجك قومك إشارة إلى قرب ما سيحصل لن تقول المدة ما بين بعثة صلوات الله وسلامه عليه وما بين إيذائه قال أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي فإذ هنا استعملها ورقه لأن الوقت يقرب وهذا من الأوجه التي رد بها الحافظ بن حجر وغيره على ابن مالك في كتابه شواهد التوضيح والتصحيح أو التوضيح والتصحيح لشواهد الجامع الصحيح. قال إذ قال إن أكسر النحاس وأغلبهم ذكروا أن إذ تكون للزمن الماضي ولا تأتي للمستقبل. ثم احتج بهذه الرواية على أنها تأتي للمستقبل وبعض النصوص فأبان الحافظ ومن تعقب ابن مالك على أن إذ على أصلها في أنها مضى من الزمان وإنما تذكر في بعض السياقات لدلال الدلال على تحقق وقوع الشيء وقربه فنزل المستقبل المتحقق وقوعه منزلة الماضي الذي قد استقر ووقع لقرب يقينه الشاهد أيها الإخوة والأحباء والآباء شكر الله لشيخنا حفظه الله حسن ظنه وتشجيعه تشجيع الوالد لولده وتشجيع الشيخ لتلميذه حتى يوقفه على قدميه وحتى يعلمه ويوجهه هذا بعض حفظكم الله ما يستره الله عز وجل فإن كان لشيخنا توجيه أو تعقيب أو إضافة وهو أهل لذلك وأنا أحوج وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين